يا إله الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على عوده الكتاب هدى وذكرى لأولي الالباب وزانه من احرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحر ومن كل ما استراف وجعله ايته الباقية على امتداد الاحقام ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب. بإصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وجمع بين يديه كتابا وديوانا وبينا لسنته وسيرته فجاءت بيانا ووفى بحقوقه حتى استوى على سوقه فصلوات ربي وسلامه عليه معاشر الصالحين لا نزال في رياض رمضان نركع فيها ونتفيأ ظلالها ولا نزال تفضلا من مولانا نرتبع ربيعه ونرتشف رحيقه فلنأخذ إلى الخيرات أهبة السيد ولنخفى نحوها خفوف الطيب ولنفني أيامه فيما يروي الأوام ويرضي الملك العلام قبل أن يقصر القلب عن ولوعه وقبل أن يستطير غراب البين بعد وقوعه وقبل أن تجول فرس السباق نحو الفراق ولا أغفر مما قدر معاشر الصالحين إنما تسمو النفوس ويفوح شذاها وترتقي الأرواح وتصفى من أوضارها وتخطع القلوب وتحلق في أخيائها كلما أقبلت على ربها وازدلفت إليه واهتبلت الفرص الكريمة السوانحة لبلوغ رضوانه فتوجهت إليه سبحانه بقلوب عامرة بالإيمان نابضة باليقين متجردة من صوارف الحياة الدنيا قصية عن مهابط المادة ووحان الشهوات فاستغلت الفرص الكريمة والمنح العظيمة وأنتم ترون معاشر الصالحين أن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهذا شهركم الكريم قد أومأ إلى الرحيم ولم يبقى منه إلا القليل وبدت شموسه على أطراف النخيل كيف لا وقد شارف على الانتهاء ولم يبقى منه إلا القليل وهو شاهد على المحسن في وعلى المسيء بمخالفته وعصيانه فالسعيد من عمر أوقاته بطاعة ربه وتزود فيه بصالح الأعمال فيا فوز من أطاع فيه ربه قد ادخرت حسناته ويا خسارة من عصى فيه مولاه قد انقضت لذاته فاستغلوا رحمكم الله المواسم قبل انقضائها والأعمار قبل انتهائها وإن من أرفع هذه المواسم قدرا وأنبهها ذكرا العشر الأخيرة من رمضان فإنها من أيام الله المباركة التي امتنى الله بها على عباده ليستبقوا الخيرات وليعظم تنافسه في باقيات الصالحات وليستدركوا ما فات إخوة الإيمان بما أننا في العشر الأواخر من هذا الشهر الزاهر فإن المقام يقتضي من التنبيه على فضيلة هذه العشر وما ينبغي للمؤمن أن يتحراه فيها حتى لا تفوته نفحاتها القدسية ولحظاتها النورانية من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليلة وأيقظ أهله وفي صحيح مسلم عنها أيضاً قالت كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها أي أنه عليه السلام كان يخص خاتمة هذا الشهر بأعمالٍ لا يعملها في العشرين الأولى والوسطى من ذلك إحياؤه الليل ونعني به تطويل تهجده والزيادة فيه حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين أي الأولى والوسطى بصلاةٍ ونوم فإذا كان العشر الأخير شمر وشدت المئزة رسل الله عليه وسلم وورد أنه عليه السلام إذا دخلت ليلة أربع لم يذق ظنضاء أي لم ينم له جفن ورجح جمع من الآئمة الأعلام أن المراد بإحياء الليل في العشر إحياء غالبه ومعظمه لقول عائشة رضي الله عنها وهي من أعلم الناس بحياته صلى الله عليه وسلم الخاصة قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة الكاملة حتى الصباح ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هذا أمر نغفر عنه جميعا إيقاظه لأهله أي زوجه وولده ذكرانه وإنثه فقد خرج الإمام الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله في العشر الأواخر وكل صغير وكل كبير يطيق الصلاة من أهله بل كان ذلك دأبه المستمر صلى الله عليه وسلم وهدي صحبه من بعده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق باب فاطمة رضي الله عنها وعنيا ليلا فيقول له ألا تقومان فتصليان وكان يوقظ عليه السلام عائشة رضي الله عنها إذا قضى تهجده وأتمه وأراد أن يؤتر حتى يشركها في فضل الختام ورغب عليه الصلاة والسلام في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونطح الماء في وجهه لتمام الإيقام وفي الموضع أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان نصف الليل أي قضى أهله يقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو قوله تعالى وامره لك بالصلاة واصطبر عليها أما, أما غالبية المسلمين في هذا الوقت يكونون قد فرهوا من الأفلام ومن المسلسلات التي هي في الحقيقة مسلسلات وأغلال ويكونون قد فرغوا من تلك البرامج التي فيها ترويع المسلمين والسخرية من المسلمين وهي المسماة بالكامر الخفية فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلمين ولو على, ولو على سبيل المزاح ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر شد مئزره والصحيح في معنى ذلك اعتزاله نساءه وبهذا فسره السلف من أئمتنا وقد ورد صريحا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يأوي إلى فراشه إذا دخل العشر حتى ينسلخ رمضان أن ينتهي وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر طوا فراشه واعتزل نساءه وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان غالبا ما يعتكف العشر فلها والمعتكف ممنوع من قرب النساء بالنص والإجماع يقول ربنا ولا تباشروا هن وأنتم عاكفون في المساجد من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الإكثار من الغسل والثطي باستعمال أحسن أنواع الطيب في الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين أذاني كل عشاءين في العشر الأواخر أي بين المغرب والعشاء قال ابن جريد وكان السلف يستحبون الغسل كل ليلة منه وكان الإمام النخعين الفقيه يغتسل في العشر الأواخر كل ليلة وكان أيوب السختيان رحمه الله يغتسل ليلة الثلاث وعشرين وأربع وعشرين ويلبس الجديد ويتجمر يعني يستعمل البخور وقال حماد بن سلمة كان حميد الطويل وهو من رجال البخاري ينبس أحسن ما عنده ويتطيب في الليلة التي يرجى فيها ليلة القبر وهذا الطيب أي استعماله هو للرجال خاصة أما النساء فلا يجوز لهم أي اللواتي يحضرن للصلاة الجماعة لا يجوز لهن أن يتطيبن إذ السنة في حقهن أن يخرجن تفيلات غير, غير متطيبات وذلك منعا للفتنة بذلك إخوة الإيمان ولا يكمل تزيين الظاهر بنباس وطيف إلا بتزيين الباطل بالتوبة والإنابة وترك العسيان فإن تزيين الظاهر مع خراب الباطن يعد مقتاً مبينا يقول ربنا تبارك وتعالى يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِسَ وَعَاتِكُمْ عَرِيشًا ولباس التقوى ذلك خير أي تنبيه إلى لباس التقوى الذي هو تزيين الباطن وبه جماله يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من هديه سوى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله أي كانت سنته الدائمة المستمرة وفي عامه الأخير اعتكف صل الله عليه وسلم العشرين الوسطى والأخيرة وذلك استعداداً منه صل الله عليه وسلم للقاء ربه منزل الكتاب عليه وإنما كان يعتكف في العشر التي تطلب فيها ليلة القبر قطعاً لأشغاله وتفريغاً لباله وتخلياً لمناجاة ربه والتفرُّد بذكره ودعائه وكان عليه السلام يخصص مكاناً ضيقاً في مسجده يتخلى فيه عن الناس فلا يخالطهم إلا في صلاة الجماعة ولا يشتغل بهم وذلك ولذلك كان الأفضل للمعتكف الانفراد عن الناس والتخلى عنهم وإنما يشرع الاعتكاف في المساجد الجامعة لألا تترك بسببه الجمع والجماعات لأن الخلوة والعزلة إذا قطعت عنهما أي عن صلاة الجماعة خرجت عن الهدي الصحيح فقد سئل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة فقال متواعدا هو في النار هو في النار وأقل الاعتكاف يوم وليلة أقل الاعتكاف يوم وليلة على الصحيح من أقوال أهل العلم على أن يدخل المعتكف مع بزوغ الفجر أي مع صلاة الفجر كما فعل صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من المسجد إلا لقضاء حاجته او تجديد طهارته جعل الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا آمين آمين والحمد لله ومن العالمين الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لأوليائه إلى الجنة سبيلا وأرشدهم إلى العبادة التي أنزلها على نبيه جملة وتفصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يكون الإخلاص فيها دليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حثه ربه على القيام فقال له اعطو بالليل إلا قليلا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مع معاشر الصالحين يكفي هذه العشر فضلا وشرفًا أن اختصها الرب الكريم الرحمن بليلة القدر تلك الليلة التي تفوق العبادة فيها عبادة ألف شهر إنها ليلة الشرف العظيم التي يفرق فيها كل أمر حكيم فإنها لحرية بالتعظيم والتكريم وقد خُصِّصت ليلة القدر بتعظيم الثواب بمقدار لا يبلغ قدره قدره قدره أي وقت آخر بمقدارٍ لا يبلغ قدره أي وقت آخر فقد جعلها الله خيراً من ألف شهر أي خيرا من عبادة ثلاث وتمانين سنة. ولم يقل أنها تساوي ألف شهر بل قال هي خير من ألف شهر ولهذا ذهب غير واحد من أهل العلم إلا أنها خير من التهري كله وأن الأعمال فيها يعظم ثوابها بتلك النسب الفائقه يقول ربنا منبها على سني قدرها انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر ليله القدر ليله عظم الله قدرها وشرف أمرها بإنزال كلمته المتممة فيها ورسالته الخاتمة الجامعة إنها ليلة لا مثل لها من الليالي إنها ليلة العمر بحق فهي ليلة فاق قدرها الأقدار وعمت رحمة الله فيها المقصرين والأبرار الله ما أبركها من ليلة وما أجلها من مكرومة ومن أدركها فقد حاز المنا ومن فاتته فقد فاته خير لا عوض منه. قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله أعمار الناس قبله أي أعمار الأمم قبله فكأنه عليه السلام تقاصر أعمار أمته أن رآها قصيرة بالنسبة لأعمال الذين سبقونا نقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القبر خيرا من ألف شهر وذلك من ربنا تصديقا لوعده لنبيه صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الإمام النخعي رحمه الله العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر والله يضاعف للعامل فيها من الأجور مثل مضاعفة العامل في ألف شهر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قامها أي لنت قدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم من قامها ابتغاءها أي مطالبا لها ثم وقعت له من قام ابتغارها ثم وقعت له أي صادفها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر منه لليلة القدر عند الله تفضيل وفي فضائلها قد جاء تنزيل فجدت فيها على خير تنال به أجرا فللخير عند الله تفضيل واحرص على فعل أعمال تسر بها يوم المعاد ولا يغررك تأجيل كم راينا صحيح الهثم ذا امل في ليله القبر لم يبلغه تنويله فتو الى الله واحذر من عقوبته عن كل ما فيه ترفيه وتمكين ولا تغررك الدنيا وزخارفها فكل شيء سوى التقوى باطل قيل للامام الطحاني ارايت النفسه والحائض من النساء والمسافره في حاجته الا له من ليلة القبر قال نعم كل من تقبل الله عمله في صيامه فسيعطيه نصيفه من ليلة القبر إخوة الإيمان إن المعول على قبول العمل لا على مجرد الاجتهاد وإن الاعتبار ببر القلوب لا بمجرد عمل الأجساد وهنا أفتح قوسا مهما مادم أننا قد ذكرنا بر قلوب فكثير من الناس يشكون قسوة قلوبهم أو بمعنى آخر يأتي أحد فيقول إني لا أجد قلبي عند الذكر وعند العبادات وسبب ذلك وجود الحاجز والمانع وهو المعبر عنه في لغة القرآن بران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قيل لأحد السلف عبد فقد قلبه متى يجده؟ قال إذا نزل فيه الحق قال متى ينزل الحق؟ قال إذا ارتحل عنه ما دون الحق يعني إذا أفرغ قلبه من الباطل وقال بكر ابن عبد الله في معنى قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير قال الذي يمشي ببدله على الأرض وقلبه معلق بالله تعالى وعليك أخي الحبيب أن تعلم أمرا غاية في الأهمية وهو أن الله تعالى لا يرد القليل لقلته ولا يقبل الكثير لكثرته ولكن إنما يتقبل الله من المتقين وقيل مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام أي مسافات الدنيا مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب فأقبل على قلبك وأفرقه من الشعوات والشبهات املأ قلبك بحب الله تذلل الله إن كسر غين يديك إذا شكوت قسوة قلبك فبك عليه وتضرع إليه أن يزيل الجفوة بينك وبينه فإنه هو البر الرحيم واعلم بأنه إذا كان قلبك بغير الله معلقا فإن باب القرب عنك مغلقا قلنا إن الاعتبار ببر القلوب لا بمجرد عمل الأجساد فرب قائم حظه السهر لفقدان النية وفساد الطوية فقد من قائم محرور ونائم مرحوم لأن هذا نام وقلبه طاهر الذاكر وهذا قام وقلبه غافل الفاجر نعود بالله من فساد الضمير ولكن العبد منا مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات وفعل الصالحات والاجتهاد في المبرات ويزداد التحري لهذه الليلة الفاضلة في الأوتار من العجرش في قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجع الإمام البخاري تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر وفيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في تاسعةٍ تبقى في سابعةٍ تبقى في خامسةٍ تبقى يعني من الليل العشر وعن أنسٍ رضي الله عنه قال أخبرني عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح رجلان أي اختصم رجلان فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم اهتمسوها في السبع والتسع والخمس وعن أبيهن نقم مرفوعا ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصار إنها سورة من صور العظمة أرأيت مكانتك أيها الإنسان عند ربك؟ أرأيت قدرك عند سيدك وموجدك؟ ينزل عليك ملائكته الكرام حتى يحصل الاتصال في عالم النور وحتى يحصل لك الاندماج والسرور؟ فإن كنت أنت غافلا عن ربك فربك ليس بغافلٍ عنك سبحانه جل في علاه وأرجى الليالي لإدراكها ليلة السابع وعشرين لحديث عبد الله بن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله إني شيخٌ كبيرٌ عليم يشقت علي القيام فمرني بليلة يوفقني الله فيها ليلة القدر فقال عليه السلام عليك بالسابعة عليك بالسابعة وإسناد هذا الحديث على شرط المخاري وقد كان سيدنا أوبي بن كعب رضي الله عنه يحلف على ذلك توثيقا وتصديقا فقد أخرج الإمام مسلم وغيره أن أوبي بن كعب قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله إني أعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة يوم سبع وعشرين علامتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها وهي ليلة باقية إلى يوم القيامة لم ترفعها الصحيح ففي المسند عن أبي ذري الغفاري رضي الله عنه قال كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقلت له ذات يوم أخبرني عنها أه هي في رمضان أم في غيره قال بلى هي في رمضان قلت تكون مع النبي ثم ترفع حين يقبر ثم ترفع حين يقبر أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان هي رسول الله قال التمسوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها وأود أن أنبه إلى مسألة مهمة بعض الناس يقولون نحن مطالبين فقط بالفرائض وأن أؤدي فقط ما فرض عليه وأنا أقول نعم من أدى الفرائض فقد أبرأ ذمته وأدى مهمته ولكننا نعلم يقينا أن الوفاء بهذه الشروط عسير أو كل شبه متعذر إلا ما رحم ربي خصوصا في هذه الأعصر أعصر الفتنة فأينا, فأينا يا أيها الأحباب تمت له في يوم صلاة المؤتعين المقبلين الخاشعين على ربهم أينا صلى صلاة الإحسان وعبد ربك كأنك تراه أينا تأسرت له هذه الصلاة أينا صام صيام أهل التقوى أينا صام صيام المتقين ومن هنا أي نظرا لتقصيرنا في حق الفرائض شرعت التطوعات في ديننا رحمةً من ربنا بالغة ونعمةً من لده سابغة لأنه هو البر الرحيم وهي وإن سميت تطوعات فهي في الحقيقة باعتبار حالنا متممةً للفرائض فينسحب عليها شبه حكم الإلزام بالنسبة لأهل اليقين والاعتبار وإن لها لثمارًا وآثارًا وأسرارًا يجمل بالمؤمن التقي أن يسعى إليها حثيثا وأن يراها عالية المنزلة ولفرائضه مكملة يقول بعض أهل العلم إنها في الحقيقة نوافل في حق من كمل فرائضه وأتمها وجاء بها على وفاء أما من نقص من أمثالنا فإن لها اسما غير اسم النوافل والتطوعات وأول خوائد النوافل واحفظوا هذا جيدا حتى يحثكم على المجيد من كسب الطاعات لها فوائد ثلاث كبرى فائدة الجبر وفائدة الاحتياط وفائدة الترقي وأولها فائدة الجبر أي جبر الخلل الحاصل بسبب التقصير في أداء الفرائض فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا وجدت كاملة فبها وإلا سُئل عن تطوعه بما يجبر فرضه ويكمله ومن فوائد النوافل أنها بمثابة الرصيض الاحتياطي الذي يواجه به المكلف يوم القيامة الخسائر الناجمة عن ارتكامه للعسيان والمخالفات ومن ثمارها أيضا عن النوافل أنها تهيئ المؤمن للترقي في معارج الربانية ومرتبه المحبوبيه ومقام ولايته والكرامه كما جاء في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتشف بها ورجلاه التي يمشي بها ولا ان سالني لاعطينه ولا ان استجارني لاعيذنه ولا استعاذني لاعيذنه فلا تغطر أخي بقيامك بالفرائض فإنها لا تخلو من النقائص ولله ذر القائل أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي يوم يرى كله خروق وصلاته أيما صلاتي مستيقظ في التجاة ولكن أحسن من يقضتي سباتي فلنستيقظ يا عباد الله من سنة الغفلة ولنغتنم ما بقي من شهرنا ولنترقب ليلة القبر ولنسأله سبحانه فيها كما علمنا اللهم إنك عفو أن تحب العفو فعفو عنا ولنجعل بدل نومنا وغفلتنا اليقظة والسهر وعرض الأفلاق مناجاة الملك العلام كي نجد ذلك إن شاء الله إذا عظمت الأهوان وذهلت المراض عن ابنائها وشابت الأطفال واستدركوا ما فاتكم من رمضان فإنه سيد الشهور وأفضل الأزمان واجتهدوا كي تصادفوا ليلة القبر ليلة تنحى فيها ذنوب من أحياها وتحق فيها خطايا من قيض بالإخلاص محياها اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سعيت به أعطيت أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق من النار اللهم اعتق من النار اللهم اننا نتوسل اليك يا بر يا رحيم ان تقينا عذاب السموم اللهم يا بر يا رحيم قنا عذاب السموم اللهم يا بر رحيم قنا عذاب السموم اللهم يا بر يا رحيم قنا عذاب, عذاب, عذاب السموم اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام اللهم وفقنا لمصادفه ليلة القدر اللهم اجعلنا من ليله القدر اوفر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا من ليلة القدر اوفر الحظ والنصيب اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين على أنبابك مطروضين ومحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إن أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجهاز والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل خير عمالنا خواتمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفق لكل خير ومن أراد به سوى ذلك فَعَرِّقْهُ لِلْمَهَالِكِ وَاكْفِنَاهُ مِمَا شِئْتَا يَا عَزِيزُ يَا مَقْتَدِرْ اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة محمد السادس لما تحب وترضى اللهم اخذ من أصيته إلى الذر والتقوى اللهم ارشده وسدده واحفظه في ولي عهده مولا الحسن وصنوه السعيد المول الرشيد وفي سائر أفراد أسرته وشعبه إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين فلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرهوب عليهم ولا اختار وَمَنِ الرَّحْمَنِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وما ولك الحم الله أكبر الله o ليلا كل قدر خير من الف شهر. تنزل المنائك الروح فيها ابن ربي من كل امر سنا سنا ربنا ولك الله اكبر الله